يسر إخوانكم في ورشة إخوانكم ن عمل م تعالوا م م م ل ت ز أن ي ق د لكم هذه المادة. تعالوا الى م ا تعالوا د ة ل إ مثال معاصر ق ص ة ا م ر أ ة ع ج ي ب ة ا م ر أ ة هي مضرب المثل حقا في الصبر والاحتساب يحكيها الدكتور خالد الجبير أ ح د ا ل أ ط ب ا ء المعاصرين و أ ح د الدعاء إ ل ى الله تبارك وتعالى والرجل عايش هذه ا ل ق ص ة في ق و ل في أ ح د ا ل أ ي ا م أ ج ر ي ت ع م ل ي ة ج ر ا ح ي ة لطفل عمره سنتان ونصف هو ب يقول أ ن ا فاكر كويس كان ذلك اليوم هو يوم الثلاثاء وفي يوم ا ل أ ر ب ع ا ء كان الطفل في ح ي و ي ة و ع ا ف ي ة يوم الخميس الساعة وربع الساعة احداشر يقول أ ن ا لا أ ن س ى هذا الوقت أ ب د ا ل ل ص د م ة التي وقعت إ ذ ب إ ح د ى الممرضات تخبرني ب أ ن قلبي وتنفس الطفل قد ت و ق ف عن العمل فذهبت إ ل ى الطفل مسرعا وقمت ب ع م ل ي ة تدليك للقلب استمرت خمسه واربعين د ق ي ق ة وطول هذه ا ل ف ت ر ة لم يكن قلبه يعمل وبعدها كتب الله لهذا القلب أ ن يعمل فحمدنا الله تبارك وتعالى ثم ذهبت ل أ خ ب ر أ ه ل ه بحالته وكما تعلمون كم كان صعبا أ ن تخبر أ ه ل مريض بهذه ا ل ح ا ل ة ا ل س ي ئ ة التي عليها طفلهم كان هذا من أ ص ع ب ما تعرضت له و أ ن ا طبيب ل ك ن ا ل أ م ر ضروري ف س أ ل ت عن والد الطفل فلم أ ج د ه لكني وجدت أ م ه فقلت لها إ ن سبب توقف قلب ولدك عن العمل هو ن ت ي ج ة نزيف في ا ل ح ن ج ر ة ولا ندري ما هو سببه و أ ت و ق ع أ ن دماغه قد مات فماذا تتوقعون هل صرخت هل صاحت هل قالت انت السبب هل قالت مش ممكن يحصل ك د ه لم تقل شيئا من هذا كله بل قالت الحمد لله ثم تركتني وذهبت ب يقول بعد عشره ي ا م ب د أ الطفل في التحرك فحمدنا الله تعالى واستبشرنا خيرا ب أ ن ح ا ل ة الدماغ م ع ق و ل ة بعد ا ث ن ا ش ر يوم توقف القلب م ر ة أ خ ر ى بسبب هذا النزيف اعملت نفس ا ل إ ج ر ا ء ا ت و أ خ ذ ت في تدليكه ل م د ة خ م س ة واربعين د ق ي ق ة وقلبه برضه لم يتحرك قلت ل أ م ه هذه ا ل م ر ة لا أ م ل على ما أ ع ت ق د فقالت الحمد لله اللهم إ ن كان في شفائه خيرا فاشفه يا رب وبحمد الله عاد القلب للعمل لكن تكرر هذا الموقف مرة أخرى بعد ذلك ست مرات يتوقف القلب ونقوم ب ا ل إ ج ر ا ء ا ت ونقول خلاص حيموت وجبنا أ خ ص ا ئ ي ا ل ق ص ب ة ا ل ه و ا ئ ي ة لينظر في أ م ر النزيف وينظر فيما يمكن فعله وكل م ر ة يحدث هذا ا ل أ م ر ويتوقف قلبه عن العمل ثم يعود م ر ة أ خ ر ى بيقول مرت على هذه ا ل ح ا د ث ة ث ل ا ث ة أ ش ه ر ونصف والطفل كان في الانعاش لا يتحرك ثم ما إ ن ب د أ ب ا ل ح ر ك ة إ ذ به يصاب بخراج وصديد عجيب غريب عظيم في ر أ س ه لم أ ر ى مثله فقلنا ل ل أ م ب أ ن ولدك ميت لا محاله ف إ ن كان قد نجا من توقف قلبه المتكرر فيستحيل أ ن ينجو من هذا الخراج فقالت الحمد لله ثم تركتني وذهبت بعد ذلك قمنا بتحويل الحاله فورا إ ل ى جراح المخ ا ل أ ع ص ا ب وتولوا م ع ا ل ج ة الصبي ثم بعد ث ل ا ث ة أ س ا ب ي ع بفضل الله شفي الطفل من هذا الخراج لكن كان لا يتحرك بعد أ س ب و ع ي ن أ ص ي ب بتسمم عجيب في الدم ووصلت حرارته إ ل ى أ ك ث ر من 41 فقلت ل ل أ م إ ن دماغ ابنك في خطر شديد ولا أ م ل في نجاته فقالت بصبر ويقين الحمد لله اللهم ح م د ل ا ل ل ه إ ن كان في شفائه خيرا ف ا ش ف يقول بعد أ ن أ خ ب ر ت أ م هذا الطفل ب ح ا ل ة ولدها ي الذي كان ي ر ق د على السرير رقم خ م س ة ذهبت للمريض المجاور له على السرير ر ق ب سته لمعاينته ف إ ذ ا ب أ م هذا المريض تبكي وتصيح وتقول ل يا ي دكتور ي الحقن دكتور ا ي ح ر ا ر ة ابني س ب ع ة وثلاثين وست شهره ابني كده في ح ا ل ة ص ع ب ة ابني حيموت الحقن ي فقلت لها متعجبا شوفي أ م الطفل اللي راقد جنب ابنك حرارته واحد واربعين وهي ص ا ب ر ة تحمد الله فهذه ا ل م ر أ ة نظرت إ ل ى تلك ا ل م ر أ ة ا ل م ح ت س ب ة فقالت الست دي ذ ه مش صحيه الست دي ي ظ ه ر حصل ح ا ج ة في دماغها دي لا وعي ولا صحي أ ك ي د ده ح ا ل ة جنون ابنها حيموت وهي هكذا يقول فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ط و ب ة للغرباء يقول لم أ ر ى في حياتي طوال عمري ل م د ة ثلاثه وعشرين س ن ة في المستشفيات مثل هذه ا ل أ خ ت ا ل ص ا ب ر ة إ ل ا في حالتين فقط بعد ذلك ب ف ت ر ة توقفت ا ل ك ل ة فقلنا ل أ م الطفل يعني الدنيا ب ت ض ه و ر م ر ة دماغه م ر ة قلبه م ر ة كذا و م ر ة كذا فهذا لا أ م ل فيه لن ينجو فقالت بصبر وتوكل الحمد لله اللهم إ ن كان في شفائه خيرا فاشفه فتوكلت على الله وفي كل م ر ة تركتني ثم دخلنا في ا ل أ س ب و ع ا ل أ خ ي ر من الشهر الرابع وقد شفي الولد بحمد الله من التسمم ثم ما ان دخلنا في الشهر الخامس إ ل ا و أ ص ي ب الطفل بمرض عجيب لم أ ر ه في ي ح التهاب ت ي ا شديد في الغشاء البلوري حول الصدر وقد شمل عظام الصدر وكل المناطق حولها مما اضطرني إ ل ى أ ن أ ف ت ح صدره و أ ض ط ر أ ن أ ج ع ل ك قلبه مكشوفا بحيث إ ذ ا بدلنا الغيارات ترى القلب ينبض أ م ا م ك عندما وصلت ح ا ل ة الطفل ل هذه ا ل م ر ح ل ة قلت خلاص يا أ ي ت ه ا ا ل م ر أ ة ا ل م ح ت س ب ة ا ل ص ا ب ر ة لا يمكن علاج هذا ب ا ل م ر ة ولا أ م ل لقد تفاقم وضعه فقالت الحمد لله كما كانت تصنع في كل الحالات ا ل م ا ض ي ة ومضى س ت ة أ ش ه ر ونصف وخرج الطفل من الانعاش لا يتكلم لا يرى لا يسمع لا يتحرك لا يضحك صدره مفتوح يمكن أ ن ترى قلبه ينبض أ م ا م ك و ا ل أ م التي تساعد في تبديل الغيارات ص ا ب ر ة م ح ت س ب ة هل تعلمون ماذا حدث بعد ذلك ما تتوقعون هل تتوقعون أ ن هذا الطفل نجا أ م أ ن ه قد مات أ م أ ن هذه ا ل م ر أ ة لفظت أ ن ف ا س ه ا من ش د ة صبرها ما تتوقعون من ن ج ا ة طفل م ر ة بكل هذه المخاطر و ا ل آ ل ا م و ا ل أ م ر ا ض وماذا تتوقعون من هذه ا ل أ م ا ل ص ا ب ر ة أ ن تفعل وولدها أ م ا م ه ا على شفير القبر ولا تملك من أ م ر ه ا إ ل ا الدعاء والتضرع هل تعلمون ماذا حدث بعد شهرين ونصف للطفل الذي يمكن أ ن ترى قلبه ينبض أ م ا م ك لقد شفي الصبي تماما ب ر ح م ة الله تبارك وتعالى الرحيم الرحمن ن وهو ا ل آ يمضي ويمشي يسابق أ م ه على رجليه ك أ ن ه لم يصب بشيء قط وعاد كما كان صحيحا معافى وخرج ا ل و ل د من المستشفى ولكن ا ل ق ص ة لم تنتهي فبعد خروج الطفل من المستشفى بسنه ونصف أحد الإخوة جاء إ ل ى د ك ت و ر خالد في قسم العمليات و أ خ ب ر ه ب أ ن رجلا وزوجته ومعهم ولدان أ ن يروه قال فقلت من هم فقال ب أ ن ه لا يعرفه فذهبت لرؤيتهم واذا بهم والد و و ا ل د ة الطفل التي أ ج ر ي ت له العمليات السابقه ة وقد صار ر ع م الآن ن خمس س وصار ا ت و مثل الورده في ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة ك أ ن لم يكن به شيء ومعهم أ ي ض ا مولود عمره أ ر ب ع ة أ ش ه ر فرحبت بهم و س أ ل ت ا ل أ ب ممازحا عن هذا الولد الجديد الذي تحمله أ م ه وقلت له د ا بقى رقم كامل ا ش ر ولا ثلاثه عشر ولا اربعه عشر فنظر إ ل ي ب ا ب ت س ا م ة ع ج ي ب ة و ك أ ن ه يقول لي يا دكتور انت مسكين ثم قال لي بعد هذه ا ل ا ب ت س ا م ة إ ن هذا هو الولد الثاني وإن الولد الأول الذي أجريت له العمليات السابقة كان أول ولد كان يأتينا بعد 17 سنة من الذي العمليات السابقة العقم له بعد أجريت وبعد أ ن رزقن ا به أ ص ي ب بهذه ا ل أ م ر ا ض التي تعرفها يقول فلم أ ت م ا ل ك نفسي و ا م ت ل أ ت عيني بالدموع وسحبت الرجل لا اراضيا من يده ثم أ د خ ل ت ه في غ ر ف ة عندي و س أ ل ت ه عن زوجته فقلت له من هذه قل لي بربك من تكون زوجتك هذه التي تصبر كل هذا الصبر على طفلها الذي أ ت ا ه ا بعد سبعطاشر س ن ة من العقم لا بد أ ن قلبها ليس بورا بل هو خصب أ ت م ا ل خ ص و ب ة ب ا ل إ ي م ا ن هل تعلمون ماذا قال عرفه قالوا ايه قال وانصتوا يا أ خ و ا ت يا فضليات فيكفيكن فخرا في هذا الزمان أ ن تكون هذه ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة من بنات جلدتكن و م ن ت م ي ة إ ل ى هذا الدين العظيم قال أ ن ا متزوج من هذه ا ل م ر أ ة منذ تسعتاشر س ن ة وطول هذه ا ل م د ة لم تترك قيام الليل إ ل ا بعذر شرعي وما شهدت عليها غ ي ب ة ولا ن م ي م ة ولا كذب و إ ذ ا خرجت من المنزل أ و رجعت إ ل ي ه تفتح لي الباب وتدعو لي وتستقبلني وترحب بي وتقوم ب أ ع م ا ل ه ا بكل حب و ر ع ا ي ة و أ خ ل ا ق وحنان يقول يا دكتور لا أ س ت ط ي ع بكل هذه ا ل أ خ ل ا ق والحنان الذي تعاملني به زوجتي أ ن أ ف ت ح عيني فيها حياء منها وخجلا فقلت ومثلها يستحق ذلك بالفعل اخت وهكذا تكون ا ل أ خ و ا ت هي دي بقى اللي يتقال عليها أ خ ت الحق وسيبك بقى من شعارات ر ن ا ن ة ومن إ ص ل ا ح للظاهر وباطن خراب ومن شكليات لا أ ث ر لها في البواطن اخت ش ر ي ف ة وشرفها في قيامها بوردها من الليل الذي أ ث ر هكذا ا على صبرها واحتسابها